شبكة الذكر الحكيم تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص. الكتاب لا عيب فيه من رب العالمين.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 اللهم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفي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 إِنَّهُ تَمَّ سَوَّاهُ عَلَىٰ فَتْخِهِ مِّن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَخَالِقٌ جَدِيدٌ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّنَ الْمَوْتِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ ثُمَّ إلى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عن اذ ربهم ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فردعنا نا من صالحا إن مطمئون ولو شيئا لأتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملا أن نجهنم لأملا من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب القلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قررة أعين جزاء بما كانوا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 وَلَنُبِيَّنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَجْنَاجُ الْعَذَابِ الْأَكْبَرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ مَذْكُرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْ تقومون، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكوا في مريه من اللقاء، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمته. بأمرنا لما صدر وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدرهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا فنخرج به ذرع فنخرج به ذرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أَفَلَا فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفسح إن كنتن